أعظم ليلة في التاريخ اختفت السماء والنجوم من مدخل الغار فالتفت محمد عليه السلام فرأى شخصا ضخما يسد باب الغار ويتهادى نحوه بهدوء فزع لمنظره وواصل الشخص تقدمه نحوه فنهض عليه السلام لملاقات هذا الغريب الذي لا يعرفه ولا يدري ما الذي يريده فإذا بالغريب يقترب ويفتح ذراعيه ويضمه إليه بقوة حتى ظن محمد أنه سيموت من شدة ضمته ثم أطلقه وخاطبه بصوت مهيب اقرأ دهش عليه السلام لطلب الغريب فقال متسائلا خائفا ما أنا بقارئ إنه جبريل المهيب عليه السلام كبير الملائكة ثم عاد لضمه مرة أخرى ثم أطلقه وقال وحيا اقرأ لكن محمد عليه السلام لا يجيد القراءة ولا الكتابة بل ولا يدري ما المطلوب قراءته ليقول والحيرة تملأه ما أنا بقارئ فعاد جبريل فضمه ضمة ثالثة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 علَّم الإنسان ما لم يعلم ثم أطلقه والتفت نحو باب الغار واختفى ارتجف عليه السلام من قوة الشخص وذهل من كلماته التي لم يسمع أروع منها ارتجف قلبه وكأن الجبل يرتج به ثم مشى نحو باب الغار خائفا، وتلفت لينظر هل ما الشخص في الخارج، لكنه لم ير شيئا، فزاد خوفه وارتجافه وانحدر بسرعة، لم يدري أنه تحول من شخص عادي إلى نبي صلى الله عليه وسلم، إن حدر يتصبب عرقا وحيرة وحالما دخل بيته قال وهو يرتجف زملوني زملوني فغطته خديجة وأم كلثوم وفاطمة وهن يشعرن بالخوف عليه، حتى إذا هدأ روعه سألنه فقص عليهن ما جرى له وبعد أن انتهى التفت إلى الحبيبة خديجة بسؤال كالدموع وقال لها يا خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فأجابته إجابة زوجة قرأت حبيبها من ألفه إلى ياء فوجدته أكمل الرجال وأعقلهم وأكرمهم وأحنهم وأطهرهم وأصدقهم وأنقاهم عقيدة. قالت كلمات كالمطر. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. إنك لا تصل الرحيم وتحمل الكل. وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق هدأ عليه السلام ثم غفى على كلماتها الرائعة ولما أشرقت الشمس نهض ونهضت ثم أحبت التخفيف عنه فأخذته إلى مكان ربما يعيد الطمأنينة إلى قلبه